sirial.alcamara.com ya ish a umri say edirt tequs كل اللي بعني وقال فريني مش هزعل لازم ده دمية خان موخان زمان بكرا الحياة توري هيجي اليوم يشربوا موم ويلا كله نسي الدنيا دي سلف ودينا ما انت كيمو جيم وقديم هنسل راح وارمي الجراح وابقى حد كدير مش حن تاني اكون انا علي اصل الكرهبتي بقيت انسان زي الشيطان ده فانت قلبي بعيد وعالم رخيص كوكب خسيص ولا حد يستاهل نص الصحاب بقيت اغرم ببيعه بالسعر ولا فتصل لي يسئ سؤال بقى كله جهل الدنيا ضاعت يا ما ضاعت انا في sin da sabir kenn za'im el karma biyishghalush el adam galal الحزن بيشرح كله يفرح لمعادنا انا وبتفكر انا ذكريات عشرة كام سنه عايش مجروح وفاد الروح وعقلي مش هينى حب الفلوس قلب النفوس وده سؤال جدعانه في يوم فرائك قلب حاس انه اتضرب برصاص يا عشقه عمري ازاي قدرت تقولي سبني خلاص واديني ميت في الجراح وبكي وعي Aso nti khayno bibagayni o magdo bdi lahpan. Fil shudban o tamay lpan o agto lpan. Lahat tsa ako لما اتعيني وهبقى قاسي واخرص الحساب لما تكسرت يا ناس مشيت في السكة حرام خمرة ورسيلة هناك كتيرة وعشت في الجرام فأيدي الشعور صبني الغلور بس دا وعاليا ماشي بقطر أصلي في خطر وغالف في الإسان قدم شالو ومن عذاب تتمنوا موتكم هتشوفوا جل ومش هحل لا حياتكم من يوم ما جينا الدنيا دي والحظ غايب ليه دايما بنتعب في الحقه ما اصلا مش بيه من صغرنا بنشق عشان ما نلفش بينا في او ما فيش متعودين والفاني خدنا ليه يا احبك عشان غيابك من مش لا ما مجهول على ارض غول بقى العرك دم مسدس صوت قرب يموت ولسه بردو جفا راجل في غفله مراته سلسله سايبها بخيالها جنده وغزيه مرضه ثابت خله نجر بتكفي غيره, غيره لو يوم فريق طبع الخيان من شر اعماله ما خان ولما تخان خانت ام عياله ايوه اضطر هيذوق <تصفيق> الحال دا دا يلي تعير حد غير ديوم. ممكن في لحظة الدنيا سوت يبقى مستموم ما حد عشان بجد من خليك صدر وغطاء فلاش ما يتأولون في مع رب من بلعالم خصمك هو السعيد من جهه بطري عايش بالغامر بحر براء وعملنا انفحي شبح مني يوم وعيش بفخامه ده محمد توفيق احمد حسن هو السعاده ما ترش قلب وبقي صبر الجنة سولو تموت في الحال مرعب أغسابه لقلب البيت سابت في أي مكان خف يروجوكه في أي مكان وكرت نحص صاحب صاحبه بيخاف عليه محمد خرضة بعت نسانا لكل رجولة إسحلنا فوق يا الله أرض الدعاون خد الموت على الخسنين وبالحساس تحصم صاصا في مجار القراوه شبح المزيكا كيموتيف مزجته وعبد الوله لا من كلامه يا ربنا كينج الاداره ضايع انا ابو طاف وحوش اخوه يا شيء ايضا البابا يا زمانا وحشي لي نستا محمد بودة <تصفيق>